بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صعك أنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم من باقية وجئ في العون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة.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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملقى على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ان يَوْمَئِذٍ غيه يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية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 ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فهلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم